أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في بِذَنِ اللَّهِ الْأَرْضُ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أن كذبوا بأيات الله وكانوا بها يستهزئون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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفه وطمعه وينزل من السماء وينزل من السماء ما أنف يحيي فيوحيب الأرض بعد موتها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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 وإذا مسنا سضرب دعو ربهم من بين إليه ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلُ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ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 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبصقه في السماء فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفن فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب بِهِ من يشاء من عباده إذا هم, إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله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 فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا وَمَا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إِن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 um